هناك هناك في المكان البعيد مقابر بداخلها أناس يتنفسون ويسبحون ويسجدون قد أثقلهم القيد وأضناهم الحديد حياتهم دم ونار تمر عليهم الساعة وكأنها دهر يقاسون مرارة الظلم والذل هم من زلزلوا عروش الطغيان من زأروا في وجه الكفر من أذاق الكفر كأس العلقم هم الصامدون هم من وهبوا نفوسهم لمولاهم وفي إيمانهم سيف وقرآن إنهم ضحايا صمتنا أشراف الأمة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 اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحمتك اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحمتك اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحمتك فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم من آذاهم فآذه ومن عاداهم فعاده لا إله إلا أسير في غياه بهم أسير أسير في سجونهم حقير أسير في غياه بهم أسير أسير في سجونهم حقير يدنس عزتي علج رماني على الرمضاء يلفحني الهجير یدنس عزتي علج رماني علا الرمضاء يلفحني الهجير علا حينا وحينا يقهقه وهو خمار سكير يدوس كرامتي حيناً وحيناً يقهقه وهو خمار سكير وأنات الأسار شاهدات على ملياركم أين الطرير وانات الاسار شاهدا على ملياركم أين الضرير وان الفارس مغوار ياتي يفك القيد اياني الزفير وان يفك يُفكُل قيدَ أعيانِ الزفيرُ يُفكُل قيدَ أعيانِ الزفيرُ ولو أن القطيعَ على جوارٍ لما طابت لسوقنا الحميرُ ولو أن القطيعَ على جوارٍ لما طابت لسكنان الحمير اهنأ عيشكم يا قوم انی اجرع كأس حنظنهم مرير اهنأ عيشكم يا قوم انی اجرع كأس حنظنهم مرير ولكنني أخبركم بأنّا كمثل الأسد إذ خفي الزئير، ولكنني أخبركم بأنّا كمثل الأسد إذ خفي الزئير، كمثل قفي الزئير لنا العزمات رغم القيد إنا بقيد الشرع أحرار نسير لنا العزمات رغم القيد إنا بقيد الشرع أحرار نسير قد حان انتقامي أيا ثارات قد صاح النذير أيا جبناء قد حان انتقامي أيا ثارات قد صاح النذير وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الانه تهون نفسي و نفس القاعدين لها شخير و ذات الإله تهون نفسي ونفس القاعدين لها شخير وفي ذات تهون نفسي ونفس القاعدين لها شخير